أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء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 انهم رجسوا وماواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فان الله لا يرضى عن القوم الفاسقين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 أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لهم سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ muhadjirina وَالَّذِينَ aal بِإِحْسَانٍ wal اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ i i i i i i i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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الا الحسنى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 117. والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيل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 وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إِنَّ الله بكل شيء عليم إِنَّ الله له ملك السماوات وَالْأَرْضِ يحيي ويميت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 إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله احسن ما كانوا يعملون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 يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار واليجدوا فيكم غلظه واعلموا ان الله مع المتقين واذا ما انزلت سوره فمنهم من يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هذه إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قلوبهم مرضوا فَزَادَتْهُمْ رجسا إِلَى رجسهم وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يرون أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مرتين ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يذكرون وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يراكم مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عاندتم خريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلْ كَيْدَهُمْ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ Echt in het leven van een en als het niet gaat om een leerlingen, dan قَالَ الكافرون إن هذا لساحر مبين. إن ان ربكم اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بعد إِذْنِهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ ربكم فَاقْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إليه مرجعكم جميعا وقد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصة.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 وآخر دقواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشر واستعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يقمهون وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنْبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرْ وَكَأَنْ لم يَدْعُنَا إِلَىٰ ضر مسه كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تحقنون فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته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 معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بقد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتهم قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر hetta, iederen, in het volk, en jagen bij hem, bereich, en لهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين الله مخلصين له الدين لئن ان من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم اذا هم يبغون في الارض بغير الحق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 انما مثل الحياه الدنيا كما إن انزلناه من السماء فاختلط بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ النَّاسُ وَالْأَنْعَامُ فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا أخذت الارض زخرفا وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها وظن اهلها قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها قصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الخسنى وزيادة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 Fazaielna, bina, huwak, kala, shuwank, huwak, mankotum, ijana, ta' moodun. Faka, familie, nisha, hidem, wa, bina, kum, inkunna, noi, badantikum, la, ra, fini. Hunanika, tabelo, kullo, ما أسلفوا وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن أم يَمْلِكُ السَّمَعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْخَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فسيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُل أَفَلَا تَتَّقُونَ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانى تسرفون كذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون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 إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين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 انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون اليك افانت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون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 وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ ka أَوْ induhum, فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ على مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ Allahu, فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ fanun. Wanneer وَهُمْ لَا met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 الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون 126. ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما بِمُعْجِزِينَ بمعجزين ولو لِكُلِّ لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت بِهِ به وأسروا الندامة لما الْعَذَابَ العذاب وقضي بينهم بالقسط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 117. قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرقوه وخير مما يجمعون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 وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تأمنون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك مما 126. لا إثقال ذروة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين 127. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَمِيمُ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ من دُونِ اللَّهِ شركاء إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ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 maar daarom الدنيا, u niet zomaar in de lijnen margeoom, zomaar de واتلوا عليهم نبأ نوح إِذْ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظرون فان توليتم فما سالتكم من اجر ان اجري الا على الله Waarom En dat is ook een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 قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح استاخرون قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملكون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله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 وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَانٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إِن كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوْا إِن كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ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 قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَونُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال آمنت أنه من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون، ولقد بوءنا بني.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 fain kunt u in schepen, die we naar u hebben gedaan, vragen van degenen die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 waar je verdient, dan zal hij je niet weer afleiden. Hij zal je niet weer afleiden. Hij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 بسم الله الرحمن الرحيم ألف را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّا وَيُؤْتِكُ الذي فَضْلٍ فضله وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ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 Cadek Allahul Azim.